وقال النظم واللام الأولى سمها قمرية تسكين الميم هنا لضرورة, لضرورة الوزن في البيت قمرية وإن كنا الأصل نفتح الميم قمرية تنبيه على بالنسبة للحروف اللي هي الحروف المضغمة من ضمن الحروف اللي انت تضغم عندها اللام اللام في كلمة الليل واللهب وفي اسم الجلالة الله الصحيح في اسم الجلاله ان اصله ايه ان اله فادخلت عليه ال فصار ال إله ثم حذفت الهمزه اللي هي دي تخفيفا فتقابلت اللام الساكنه مع لام متحركه فوجب الادغام فصارت الله يمكن نقرب الموضوع عمل يعني الشكل الاول ده كانت كلمه اله ودخلت عليها الالف واللام ال إله وحذفت الهمزه اللي هي اللي تحتها الهمزه دي حذفت تخفيفا فتقابلت اللام الساكنه مع لام متحركه فوجب الادغام فصارت الله الشكل تاني الإخوة الـ دي الشكل الصرفي اللي حصل في في كلمه في لفظه وهذا على احد الاراء يعني يعني مش كل طبعا اختلف الصرفيون في في تصريف الكلمه ودخل عليها كلام كثير يعني ولذلك قال أحدهم واسم ذو التقديس هو الله والاسم ذو التقديس هو الله الأصح فيه أصله إله. والاسم ذو التقديس هو الله الأصح فيه هو إله. نرجع لل البيت. والاسم ذو التقديس هو الله على الأصح أصله إله. دا بيت نظامه أحدوم في إيه في في في كيفية تصريف الكلمة ودخول ال عليها وليس ذو تقديسه هو الله على الأصح أصله إله ده الأصل الأصل وبعدين دخلت الهمزة دخلت ال وحذفت هذه ال ال الألف تخفيفا اللي هي الالف إنه لعلي الهمزة تخفيفا فالتقط اللام السكينة مع لام متحركة فوجب الاضغام فصارت إيه؟ الله عشان تبقى عارف ايه الشكل الصرفي اللي يبقى نقول اللام في نفس اللام شمسية مدغمه لام شمسيه ايه متغامة. تفضل يبقى تحدثنا عن لام ال في الاسم وده اللي اتكلم عنه الناظم واوضحه وبقية الأنواع النظم لم يتحدث عنها نظم ما تكلمش عن بقية الأنواع إليه أشار إليها في البيت الأخير إشارة سريعة ولكنها لا تكفي لذلك نأخذ بقى بالتفصيل بقية الأنواع أول نوع وهو لام قال عرفناها وذكرنا ان لها حالتان حالة, حالة تظهر إذا أتت قبل أحرف ابغي حجك وخفع قيمه وحال تضغم إذا أتى بعدها غير هذه الأحرف وهو ما جمعه الناظم في طب ثم راحما تفس ضد ذا نعم دعسو أظن نزور شريفا للكرم واللام الأولى تسمى قمرية واللام الأخرى تسمى شمسية بعض الكتب بيذكر في سبب تسمية اللام الأولى بالقمرية والتانية بالشمسية بيقول إن هذه كلمة القمر جعلت ليدخل تحتها كل لام قمرية فهو مثلها فلذلك تسميها قمرية واللام الشمسية في كلمة الشمس لأن الشيء من حروف الان الإضغام فهي لام شمسية مضغاما فجعل تحتها كل لام شمسي وبعض العلماء ومنهم الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه دقائق المحكمة قال وكتب الشيخ محمود علي اللي هو كتاب العميد في التجويد قال إن, قال أن سبب التسمية سبب التسمية أن حروف اللام القمرية إذا تمثلت في القمر وتمثلت ألف النجوم فإن, فإن النجوم تظهر مع وجود القمر يبقى سميت لام قمرية مظهر يبقى مثل النجوم بألف والحروف كلها موضوعه في القمر فاذا قابلت الحروف النجوم اللي هي بتظهر النجوم مع القمر الالف اللي هي النجوم تظهر مع مع القمر واذا تمثلت الحروف حروف الادغام في اللام الشمسيه فان النجوم لا تظهر مع مع الشمس بل يضيع يعني ضوء ضوءها ما يكونش ظاهر مع ضوء اللي الشمس لذلك سميت لام شمسيه مدغمه ده بعض الكلام حول تسميه لام ال قمرية ولم ألق شمسية النوع الثاني هو اللام اللام الأصلية لام الأصلية لام الاسم من الأصلية سهلة جدا وهي اللام التي أتت أحد أصول الكلمة مثل كلمات سلطان وألوان جاء إيه من بنيت الكلمة لم أصلية من بنيت الكلمة وهي ساكنة و... وهي مظهر حكمها إيه الاظهار دي لام الاسم ده النوع الثاني النوع الثالث وهو لام الفعل لام الايه الفعل ركز في لام الفعل لان لام الفعل لها حاله اظهار وليها حاله ادغام وطالما قلت الفعل يشمل ايه يشمل ايه الفعل الماضي والمضارع والامر يبقى لام اللام اللي هي لام الفعل تاتي في الماضي والمضارع والامر في الماضي زي مثلا جعلنا وفي المضارع زي يلتقطه بعض السياره ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ارسله جت هي ساكنه ده, ده, ده الأمر الامر قل لام ساكنه جت في فعل الامر حكم هذه اللام انها ايه مظهرة هي نية مظهرة إلا إذا أتت متطرفة وأتى بعدها لام أو راء فتضغم فيه مثال اجعل لنا اجعل لنا كل ربي كل ربي قل لكم ميعاد يوم قل لكم إذا أتت لام الفعل في آخر الكلمة متطرّيفة يعني، وبعدها لام أو راء وجب الآن الاضغاء. يبقى الحكم العام إن هي مظهرة، مظهرة بقى في كل الأفعال زي يلتقطه، أرسله، كل الأفعال يا الأصل فيها إنها مظهرة، إلا إذا أتى بعدها لام أو راء. ويستثنى من الكلام لا هنا ما فيش استثناء الاستثناء في الحافظ ما فيش استثناء. القاعدة يا تظهر لام يا إما تضغى. تضغم عند اللام والراء تضغم عند اللام والراء وتظهر عند بقيه الحروف ده بالنسبه لام الفعل نعم في الاسم مظهره في لام الاسم مظهره قولا واحدا مفيش كلام طيب تنبيه نبه الناظم بالنسبه للام الفعل وهو البيت الاخير قال الناظم واظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى اه الناظم ينبه على اللام الساكنه اذا اتى بعدها نون انه قد يسبق اللسان الى الادغام احنا قلنا الادغام عند اللام الراء فقط طب اذا اتت نون أظهر فنظم بقى بيحذر ان أنت تدغم بعض الاخوه وبيقرا يقول لك ايه قل نعم وأنتم داخرون قل نعم دخل اللام في الآن في النون ده بعض الناس ما بيقراوا عليه كمان يدخل اللام في النون ويغن يقول لك قل نعم وأنتم داخرون يعني بيتفانى في الخطأ وخاصة كمان في جعلنا وأرسلنا دي كثيرا بقى حدث ولا حرج دي بقى أكثر كثير من الأخوة شاوله أكثر طبعا يعني كثير برضه من الأخوة هو بقرة يقول جعن شوف عمل أي خلى اللام والنون حرف واحد وشددوا وفيه أخوة يغني بقى بعد يقول لك وجعن كمان تفاني في الخطأ لا إن لا. صح أن انت تقول آي جعلنا أرسلنا النظر نبأ قال واظهرن لام فعل مطلقه في نحو قل نعم وقلنا نسمع واحد يقول لك قلنا لا خطا وهو حذر عند حرف النون بالذات لان اللام والنون متقاربان بشده ومتجانسان عند بعض العلماء يعني بعض العلماء بيجعل مخرج اللام والنون والراء مخرج واحد زي الفراء. الفراء ومن معه يجعلون مخارج اللام والراء والنون مخرج واحد وعند ابن الجزري عنده مخرج اللام مخرج والنون لها مخرج والراء لها مخرج وإن كان الأصل أصلا في مخرج الحروف أنه لا يجتمع أكثر من حرف في مخرج واحد ابدا ابدا وإن كان لابن الجزري يعني لك مثلا يعني والوسط يعني من وسط اللسان يخرج فجيم وشين ويا ثلاث حروف من وسط اللسان لك والطاء والدال والتاء منه من طرف اللسان يعني يعني هتلاقي كتير ان قد يش يكون في في المخرج الواحد اكثر من من حرف و طبعا حصر الامام بن الجزري لاكثر من حرف في مخرج واحد حصر للتقريب حصر الايه للتقريب كان الاصل ان كل حرف مخرج والكلام ده مش مش كلام انا كلام العلماء قبل ما يكتشفوا كمان الاجهزه الحديثه اللي هي ممكن تقعد تقيس مخارج الحروف وتذكر لك مخرج كل كل حرف لوحده بس يمكن كانت هذه الأجهزة لم تكتشف ايام الجزري فللتقريب وهو ايه كده في شروحه ان هذا ان ان حصره لمخارج الحروف ده حصر تقريبي وليس حصر حقيقي وفي زمنه او بعد زمنه انشذ بعضهم يقول ما كانش لسه برضو في كمبيوتر ولا حاجات تعمل اشعه وتجيب مخارج الحروف الراجل ده ايه تعليقاً على تقسيم ابن الجزري لمخرج الحروف قال والحصر تقريب وبالحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه والحصر تقريب وبالحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة اذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه شوف الكلام الجميل العلماء ده لو امتى متى عين في عصر ابن جزي أو بعده انا مش فاكر تاريخ الشيخ الشيخ ابراهيم عبد الرازق أو يعني نحو من هذا الاسم يعني قال هذه الأبيات يبقى حصر مخارج الحروف انه قد يخرج أخر... اكثر من حرف من مخرج واحد ده حصر إيه؟ تقريبي ابن الجزري قال كده بيشرح انه ده حصر تقريبي ما كانش قادر يسمي بقى اكتر من كده يعني مش قادر يقول الجزء ده من اللسان اسمه إيه السقف الحلق الجزئيه دي مش يعني مش قادر يقول انما حصر التسميات في الثنايا وخلاص و خلاص ده يعني كان نبذه عن عن الكلام حوالين حول مخارج مخارج الحروف وطبعا الكلام عن مخارج الحروف يطول جدا وله تفصيل وله أبواب معقده يعني نرجع لموضوعنا ثاني وهو تنبيه الشيخ الجمزوري في قوله وأظهرن لا مفعل مطلقه في نحو قل نعم وقلنا والتقى والتقى عند تاء نبع عند تاءه لان التاء قريبا من مخرج اللام ايضا هؤلاء والتقى والتقى فالتقم طائفه فالتقمه الحوت تحذر عند اللام إذا أتى اللام السكينة إذا أتى بعدها نون أو اتى بعدها تاء في الأفعال وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى ننتقل إلى النوع الرابع وهو لام الأمر لام الأمر هذه لام لها شروط حتى تسمى لام الأمر طبعا ساكنه لان نحن نتحدث عن اللامات الساكنه تدخل على الأفعال المضارعة وتحولها إلى صيغة الأمر بشرط ان تصبق بالواو او الفاء او ثم والامثله كثيره والتكن ثم يقطع فلينظر يبقى دي كانت افعال اصلا ينظر تكن كانت افعال ما ولكن دخلت عليها هذه لام الساكنه وسبقت باحد هذه الاحرف الواو او الفاء او ثم يبقى لام الامر نقدر نعرفها كده تعريف من خلال هذا الشرح هي اللام الساكنه المسبوقه بالواو او الفاء او ثم التي تدخل على الفعل المضارع فتجعله في صيغه الامر مثل ثم يقطع فلينظر ولتكن منكم دي امثله نعم تدخل على الفعل المضارع وتحوله من صيغه المضارعه للامر بشرط ان تكون مسبوقه بالواو او الفاء او ثم وحكم هذه اللام الساكنه الاظهار مطلقا حكم الايه الاظهار نعم تعريف لام الامر هي اللام الساكنه المسبوقه بالواو او الفاء او ثم تدخل على الفعل المضارع فتجعله في صيغه الأمر وحكمها الاظهار شيخ هي اللام الساكنه التي تدخل على الفعل المضارع فتحوله الى صيغه الامر بشرط أن تكون مسبوقة بالواو أو الفاء أو ثوم بأي طريقة كده استخلصنا هذا التعريف من الله من خلال الشرح ومن خلال الحديث يبقى ذلك الحديث عن اللام، عن اللام لام الأمر اللام السكينة وحكمه الإظهار آخر نوع وهو لام الحرف لام الحرف وهو موجود في حرفين في القرآن بل وهل بل وهل بل وهل فيهم لام ساكنة وتسمى لام الحرف إذا أتى بعدها لها برضو حكمين إذا أتى بعدها لام أو راء تضغم أي حرف تاني غير اللام أو الراء تظهر إذا أتى بعدها لام زي هل مثلا هل لكم ما جاتش على فكره الراء بعد اللام في هل انما بعد بل جات الراء واللام بل ربكم رب السماوات والارض مثلا بل بل لا كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا يخافون الاخره الى غير ذلك بالأمثلة يبقى بعد بن وهل هل بقى هل خلي بالك يجي بعديها اللام بس إنما ما جاش راء ما جاش أمثلة للراء في القرآن الكريم فقل هل لك إلى أن تزكى هل لك جا بعد هل لام إنما جاش راء في القرآن إنما بال جا بعدها الراء وجات اللام بل ربكم بل لا تكرمون الذين بل لا يخافون الاخره يبقى إذا اتى بعد هل وبل لام او راء حكمها الإضغام وما عدا ذلك من حروف فحكموها الإضغام فهل ترى لهم من باقية بل نحن آه مثلاً آية تاني بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون نعم في الراء ما بننطقش لام ارجع للتعريف النطق بالحرفين كالثاني مشددة بر بربكم. ربكم يستثنى كلا بل رانا لأن حفص له طريق في الاظهار إذا كنت تقرأ على توسط المنفصل في أحد طرقه هي على توسط المنفصل يجب عنده بقى إذا وصلت المنفصل يجب أن أنا إيه؟ أسكت سكت لطيفة على لام بل اللي في سورة المطففين يقول كلا بل ران على قلوبهم. ما يوصلش هي سكتة لطيفة. ما هي السكتة هو أنا بعمل هي بكرة. فبوصل الكلام ببعضه. بس هنا بقى بسكت سكتة لطيفة على اللام. بل. أو الكلة بل. ران على قلوبهم. نعم؟ لا هي. لا لا هي الحالة دي بس. ما في بر ربكم. بر ربكم رب السماوات والأرض. هؤلاء كانت متغمة. عندما مستثنى لحفص. من الادغام بل التي في سوره المطوفين لانه يسكت والسكت مانع الإضغام حد يقدر يضغن لما يسكت على لا ينفع ينفعش لان الادغام لازم اوصل عشان ندخل ده ده اه يبقى يبقى يستثنى من حكم الادغام في بل وهل في بل كلا بل رانا لانها لانه يجب الاظهار عند حفص من احد طرقه إذا كان يقرأ على توصله المتفصل منفصل فيجب الايه فيجب الاظهار اقول كل بل ران على قلوبهم هو اي بقى حرف يجي بعد بل أو هل غير اللام والراء يبقى حكمه الايه الاظهار يبقى تقدر تقول إن بل وهل حكمهم الاظهار إذا اتى بعدهم أي حرف إلا لام والراء يبقى حكمه الايه الادغام ويستثنى من ذلك لام بل بسورة المتطففين كلا بل ران على قلوبهم. بكده يبقى الحديث عن لمات السواكن في القرآن يكاد يكون يعني انقضى وهنلخص الموضوع تاني. تفضل أشخ. الإضرام اللي في زيننا الأخ بيسأل الإضرام في لمات بغنّة ولا من غير؟ لا من غير غنّة. لأن إحنا قلنا الغنّة ملزمة الحرفين بس اللي هما أيوة أي. النون والميم الغنه دي صفات لحرفين الايه بعض العلماء عدوها صفات لحرفين نون والميم يبقى اضغم لام في لام مفيش غنه لام في راء مفيش غنه راء الى غير ذلك بقى. خلاص يبقى هذا الاضغام الاخ بيسال هو بغنه ولا من غير غنه لا من غير غنه بل لكم بل لا تكرمون الذين كن ربي دي دي فقول بربكم بر إلى غير ذلك بقى من الـ من الـ من الأحكام هنجمع الكلام وده اختصار شديد لأحكام اللام الساكنة تقدر تبقى ملهم بي هتقرأ الشرح ورايا وتحفظ الأبيات تقدر تبقى ملهم بباب من أبواب تجويد غواية باب كلمات السواكن في القرآن الكريم هنقول هن... بقى نجمع الكلام اللي قلناه كله مره اخرى لام ال تنقسم لامات السواك في القران الكريم الى خمسه انواع هي لام ال التي تدخل على الاسم ولام الاسم التي هي من بنيه الكلمه, الكلمة زي سلطان والوان ولام الفعل وطالما اطلق الفعل يقصد به الايه الماضي والمضارع والامر والذي اتد في الماضي والمضارع والامر وبعدين لام الامر لوحدها نعم هو ده توخيض بقى احنا شرح طيب حاضر اللامات الساكنه في القران الكريم تنقسم الى خمسه انواع النوع الاول ولام ال التعريفيه التي من بنيه الكلمه المصبوقة بألف الواصل ولا حالتان حالة اظهار وحالة اضغام ويطلع منها حكمين حكم الاظهار وحكم الاضغام الاظهار عند حروف ابغي حجك وخفع قيمه والاضغام عند حروف ايه عند اول حرف من هذه الكلمات طب ثم صل رحمن تفوز ضف ذا نعم دع سوء ظن نزور شريفا للكرم بعد كده تحدثنا عن لام الاسم قلنا هي لام سهله جدا هي اللام الساكنه والتي من بنية الكلمه في كلمات سلطان والوان الملك اللي هي اللام اللي في النص مش اللي في الأول دي بتاع الملك لام ساكنه حكم الاظهار اللي هي بالاسم بعد كده اللام لام الفعل قلنا اذا اطلق الفعل يراد به الايه والمضارع والامر فهي اللام التي اتت في الماضي والمضارع والامر وحكمها الاظهار الا, إلا اذا اتى الا اتت متطرفه وبعدها لام وراء يكون حكمها الايه الادغام الامثله كثيره نعم اذا اتت ايه اذا اتت ايوه خضر. مثال اذا اتت متطرفه واتباعها لم او كن ربي اعلم بما تعملون قل ربي أعلم كن رب دي لام فعل الامر لام اه لام مميز خل... بقى بين لام فعل الامر ولام الامر اللي هي الاخيره اللي هي قسم الواحده ها دي لام فعل الامر لواحد اقسام الفعل اذا اطلقناه قلنا ايه كن رب لام ساكنه جه بعدها راء اهو ربي لو يجي بعديها لام زي مثلا ايه قالوا يا موسى جعل قالوا يا موسى جعل لنا, قالوا يا موسى جعل لنا. وفي سورة نوح يجعل لكم جنات يجعل لكم نعم لام الامر من امر احنا احنا لما اتكلمنا عن لام الفعل قلنا الفعل ينقسم الى ماضي ومضارع وامر انما لام الامر لام لوحدها قسم لوحده وقلنا, وقلنا وخصصت تعريف لام الامر علشان تخرجنا عن لام فعل الامر لام فعل الامر بتاع قل اجعل ارسله قلنا اذا كانت في وسط الكلمه حكم الاظهار اذا اتت متطرفه وبعدها راء او لام حكم الايه؟ الادغام وجبنا الامثله رابع نوع اللي هو نعم لام الامر بان هي لام اصلا يعتبر اللام دي منفصله بعض الكتب بيسموها لمحرف حرف مش عايز لخبطه يعني عشان انت ما تتلخبطش هي لام أتي بها لتدخل على الفعل المضارع وتحوله الى صيغه الامر آه. والتكن ثم يقطع فلينظر قلنا اللام دي بقى شكلها ايه قلنا بتدخل على الفعل المضارع وهي لام ساكنه مسبوقه بالواو او الفاء او ثم وحكم الاظهار لا حكم واحد هو الاظهار مع كل الحروف مع كل الحروف حروف الهجاء بعد ذلك قلنا لام بال وهل وتسمى لام الحرف وهذه حكمها الإظهار إلا إذا أتى بعدها لام أو راء فحكمها لين؟ الإضغام وهذا الكلام عند بل هل أتى بعدها لام ولم يأتي أمثلة للراء في القرآن؟ يعني ما يجيش في القرآن هال رأ ما بيش رأ ما بيش رأ بعد هال جات إنما جات بعد بل بل ربكم وبعد وبعدها لام زي بل تكرمون الياتين يبقى كده حكمها الإظهار واستثنية من هذا إيه إيه السكت على لام بل في سورة المطففين من أحد طرق حفص يجب الإضهار يجب الإضهار السكت إذا كنت تقرأ بتوسط المنفصل فيكون الحكم هنا الإظهار مع إن الشكل يقول لك ده إضغام ولكن هذه مستثناء لحفص لأن السكت يمنع الإيه؟ الإضغام قلنا لا يتمكن أو لا يقدر على الإضغام في حالة الإيه؟ السكت واضح فضل بشاه نعم نعم فعي الأخ يسأل عن عن قول نظم ورمزها فعي فعي من ال... تعي هذا الكلام يعني احفظه اعلامه ورمزها فعي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة فعي اا وقلنا ان الناظم نبه تنبيه في الاخر واحنا قلنا ان كلام الناظم لما ينبه ويعقد بيت للتحذير لازم تنتبه تنتبه لاداء الامر زي ما نبه في باب الميم الساكنه الوحده لدواو وفاء ان تختفي لقربها ولاتحادها في عرفه قلنا الاخطاء اللي بيقع فيها الاخوه النهارده بيحذر تحذير جديد وهو ايه أن يقول بعد ان الساكنة نون ان يقول للإضغام ان اللسان لك ان يقول لك يقول جعلنا يقول جعلنا قل يقول وأنتم ان خطأ قل نعم جعلنا لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان متجانسان في رأي بعض العلماء متقاربان عند ابن الجزري وتحدثنا عن موضوع مخارج الحروف كده استفادة حولين يعني مخرج كل حرف ولكن ما عليك في التلاوة إلا أن أنت بس تحذر عند نطق جعلنا وأرسلنا وقلنا والتقى فالتقم فالتقى ماهو الحوت واملين كل هذه الأمثلة تحذر منها لقرب اللام من مخارج هذه الحروف وعلى رأي بعض العلماء لتجانس اللام مع هذه الحروف آه الواجب آه اليوم بقى اللي احنا بننبه عليه الاخوه النهارده كنا بننبه في الجلسه العمليه اللي بتاع, بتاع التطبيق العملي على كثره السماع احنا وبين بين وبين بين بتاتي مره اخرى اسبوع فالاسبوع تجلس مع قارئ متقن وتسمع الاحكام نعم تسمع اظهر أضغى أضغى ما بيقولنا أضغى ما بيغنى. فعل كذا فأنت عادة تستحضر الأحكام وتطبق على الأجزاء المراد حفظها منك احنا يعني النهاردة قرأنا لغاية انتصف جزء تبارك لغاية وقفنا في التجويد العملي على سورة الجن نحن إن شاء الله المرة المقبلة نقرأ من أول سورة الجن فأنت مطلوب منك حفظ جزء عامة كاملا حفظ جزء تبارك لغاية سورة نوح يعني الملك والقلم والحاقة والمعارج ونوح مع تطبيق الأحكام السابقة عليهم واستخراج الأمثلة ومذاكرة درس آخر وحفظ الأبيات. أبيات مهمة جدا بتجمع لك الشرح في ذهنك لما تحب تستحضر تعود مرة أخرى للأبيات. في أسئلة في حاجة مش واضحة. ﴿جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم وجزاك الله خيرا